بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا عدو وعدوكم اولياء تلقون اليهم بالموده وقد كفروا وقد كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون الرسول واياكم ان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 ابدا حتى تؤمنوا بالله وحده الا قول ابراهيم لابيه الا قول ابراهيم لابيه لا استغفر ما لك وما املك لك من الله من شيء ربنا عليك توكلنا اليك انابنا اليك المصير